من هذه الايه الكريمه هي ان نقول ألف ان اقيموا فعل امر كلمه اقيموا فعل امر وفعل الامر متضمن يعني يشتمل على يدل على معنى الامر معنى الامر شنو هو الطلب والوجود بالبدايه يعني بالوضوء هذه هي المقدمه الاولى المقدمه الثانيه وهو وهو يعني فعل الامر هنا وهو يعني لفظ اقيموا اللي هو فعل امر مجرد من القرائن التي تصرفه عن الدلالة على الوجوب ماكو قرين اتغير المعنى وانما المعنى الظاهر هو الوجوب فهو يعني لفظ اقيمون اللي هو فعل الامر مجرد من القرائن التي تصرفه يعني تصرف لفظ اقيمون تصرف فعل الامر هنا عن الدلالة على الوجوب تصرفه عن الدلالة على الوجوب احيانا نقول تصرفوا الى الدلالة يعني تاخذوه الى هذا المعنى تصرفوا عن الدلالة يعني شنو يعني تمنعوه من هذه الدلالة تصرفوا الى مكان اخر تاخذوه الى مكان اخر الى الاستحباب مثلا تصرفه تصرف يعني فعل الامر اللي هو لفظ اطيموا عن الدلالة على الوجوب اذا ماكو قرينه على غير الوجوب المقدمة الأولى أن أقيموا فعل أمر وفعل الأمر شنو ظاهر في الوجود المقدمة الثانية ما عد نقرينا على الاستحباب أو على الجواب أو ما أشبه جين النتيجة فتكون النتيجة النتيجة شنو هي الحكم الشرعي النتيجة الحكم الشرعي هي ان اقيموه هي ضمير راجع للنتيجه اقيموه ظاهر في الوجوب في الوجوب يعني في وجوب في الصلاه ودال يعني لفظه اقيموه دال علي يعني على الوجوب دال فينتهي الى و فينتهي يعني الفقيه ينتهي الى وجوب الصلاة يمكنه ان يصل الى هذه النتيجة فينتهي الى وجوب الصلاة بظاهر هذه العاية الكريمة بظاهر هذه العاية الكريمة يعني شنو؟ يعني بسبب الب... بسبب ظاهر هذه العاية الكريمة يعني المعنى الظاهر. يعني المعنى الظاهر المعنى الذي ظهر من هذه الايه الكريمه هكذا بامكان الفقيه ان يستنبط الوجوب من ايه كريمه كيف يمكنه ان يستنبط الوجوب من روايه شريفه يبين ذلك عبر مثال ثانيا اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ما يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه الحيوانات على خشنين قسم منها يجوز اكل لحمها مثل الشاك البقر ما اشبه هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها ابوالها شنو ظاهرة أما ما لا يؤكل لحمه كالهره مثلا وما أشفاه فقولها نجسون اغسل ثوبك اغسل فعل أمر اغسل فعل أمر ظاهر في معنى الطلب والوجوب وما كقرينة في هذا الحديث الشريف اللي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فلسقي ماذا يعمل يستنبط الوجوب من هذه الروايه الشريفه ويكفي بانه غسل الثوب واجب من بول ما لا يكل لحمه اذا اراد الصلاه طبعا اغسل ثوبك يعني يجب عليك ان تغسل ثوبك من ابوال ما ما يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا يجوز اكل لحمه هكذا وكيفيه الاستفاده استفاده كتبوا استنباط الحكم الشرع الاستفاده بمعنى استنباط الحكم الشرع هنا وكيفيه الاستفاده يعني كيفيه استنباط الحكم الشرع من هذا الحديث الشريف هي هي الضمير راجع لكيفيه يعني الكيفيه كالتالي ان التبع حول عباره اغسل نفس الخطوات التي اتبعناها حول عباره اقيم نفس المقدمات اللي لاحظناها بالنسبه الى لفظ اقيم نلاحظها بالنسبة, بالنسبه الى لفظ شنو هي ان نتبع حول عباره اغسل نفس الخطوات التي اتبعناها حول عباره اقيم فنقول هكذا اولا ان اغسل يعني لفظ اغسل فعل امر هو فعل امر لا نهي فعل امر هذه هي المقدمه الاولى والخطوه الاولى ثانيا با وهو يعني اغسل وهو يعني لفظ اغسل اللي فعل أمر مجرد من قراء الاستحباب ومطلق الجواز ماكو بيقارين يدل على ان هذا الغاسل مستحبون او ان هذا الغاسل جائزون مطلق الجواز يعني شنو يعني اللي اللباحة المطلقة اللي لا يدل على الكراهة ولا الاستحباب وانه الجواز فقط مثل شرب الماء يعني شلون جائز يعني اكو بعض الاوامير بها قرينة على, على مطلق الجواز مثل الايه الكريمه اللي اذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعلوا امره لكن اكو قرينة انه يرادوا بهذا الامر مطلق الجواز مو انه الصيد واجب على المحيل وانما شنو جاية يعني اذا الخطوة الثانية هذه مجرد من قرائن الاستحباب ومطلق الجواز ما كترينة لا على الاستحباب ولا على شنو الجواز فتكون النتيجة ظهوره يعني ظهور لفظ إغسال في الوجوب ظهوره يعني ظهور اللفظ غسل الظلم الراجل اغسل في الوجوب ثم ينتهي بعده يعني يصل الفقه هذه النتيجة ينتهي بعده يعني يصل الفقه بعده يعني بعد هذه المقدمات الى وجوب غسل الثوب يجب على المصلي مثلا ان يغسل ثوبه من ابوال الحيوانات المحرمه الآت مثل الهرة مثلا قطة يعني اللي أكلها أحرام لحمها حرام فبولها نجس فلا يمكن للمصلي أن يصلي وعلى ثوبه بول الهرة هكذا بظاهر الرواية الشريفة بظاهر الرواية الشريفة يعني شنو يعني بالسبب الباء السببية يعني الروايه الشريفة معناها الظاهر هو الوجوب راسو شلون؟ هي ما يراجع شو تيجي معاها؟ أي من هذا الحديث هي يعني الكيفية الكثير. من؟ هي ضمير. ضمير يحتاج لا ما له ما يحتاج. يحتاج الضمير هنا على صيغة التعنيف. يرجع لا الكيفية. كيفية الاستفادة يعني كيف يمكن أن تستنبط الحكم الشرعي هي هذه الطريقة كيفية يعني طريقة انتهينا من هذا البحر هل هناك أمر يدل على غير الوجود نعم بعض الأوامر وما أكثرها. وما أكثرها بعض الأوامر الشرعيه تدل على الاستحباط أنتوا لاحظوا الروايات الشريفة الموجودة في بحار الانوار الموجودة في الكاف الشريف الموجودة في كثير من الكتب الوسائل والمستدرك كثير منها لا تدل على شنو الوجوب وإنما تدل على الاستحبار كيف يمكن للفقه أن يعرف ذلك بمعونه القرائم قرينا تدل على الاستحبار الامر لغير الوجوب احيانا الامر يأتي لغير الوجوب غير الوجوب يعني شنو يعني الاستحباب او الاضاحة المطلقة قسمي اثنين ومن امثلة الامر لغير الوجوب ما يلي يعني ما نذكره اولا للاستحباب اذا الفقيه عليه ان يدقق في هذا الامر مو بمجرد ما يشوف امر يفتي بالوجوب وإنما لازم يلاحظ هل هناك كرينة ماكو قرينه على الاستحباب يعني الاستعجال في الفتوى خطأ والإنسان يحاسب عليه يوم القيامة وإنما عليه أن يدقق حتى لا يفتي بغير ما أنزل الله للاستحباب مثل اغسل وجهك يعني في الوهو مرة فريضة وأخرى إسباغا هذا أمر في باب الوضوء اغسل اغسل لفض أمر وجهك هو المفعول مرة فريضة فريضة يعني شنو يعني المرة الأولى تكون واجبة وأخرى يعني المرة الثانية إسباغا إسباغاً يعني إتماماً للوضوء إسباغ بمعنى الإتمام أو بتعبير آخر الإسباغ بمعنى المبالغه في الوضوء من المستحب الإنسان يسبغ في وضوءه يسبغ في وضوءه يعني شنو؟ كنت في المسائل الشرعيه والمسائل العمليه قارين بانه يكفي مثل الدهن الانسان يبلل ايده بالماء يبلل ايده بالماء وشنو يغسل وجهه مثل الدهن بمقدار ما يتبلل الوجه كاف اكثر من هذا شنو مو واجب هذا يصدق عليه غسل الوجه لكن هذا شنو مو مستحب المستحب ان يسبغ الوضو يعني يشيل غرفة من الماء يغترث من الماء غرفة وشن ان هذا الماء يجري على وجه هذا يسمى بالمبالغة والاسباح طبعا بشرط لا يصل الى الوسوسه الوسوسة هذا مذموم وربما يكون الوسوسه ربما تكون معصيه اكو قسم من الناس شايفينهم يعني خمسين مره ماكو صوت ماكو يوجد حاجه لهذا لا وانما هذا خلاف ما اراده الله نعم الله اراد الاصباغ في الوضوء الاصباغ يعني الميت يجري ويتقاطر الماء يتقابر الماء لا لا الاسباغ يعني الاتمام والاتمام والمبالغه في الوضوء اللي لا يصل الى الوسواس الوجه شوفوا اغسل وجهك مرة فريضة فريضة يعني واجب واخرى المرة الثانية اسباغا اسباغا يعني شو يعني اتماما اسباغ الوضوء بمعنى المبالغه فيه واتمامه واكماله بشرط لا يصل الى الوسوسه هذه الروايه هذه الرواية الشريفه اللي مذكورة في كتاب الوسائل الداله على استحباب غسل الوجه ثانيه في الوضوء هذه الروايه تدل على أن غسل الوجه في المرة الثانية شنو مستحيل؟ ليش؟ بس في في الاولى المرة الأولى واجد في المرة الثانية مستحب شنو القرينة قرينة فريضة وإشباح. فريضه يعني واجب إسباغ مو صار في مقابل فريضه فالسقيه يفهم بأن المرة الثانية شنو مستحيل بقرينة مجيئها يعني مجيء الرواية في سياق فريضة وإسباغ يعني جاء في سياقها كلمة فريضة وكلمة إسباغ هذه تصبح قرينة على ان المرة الثانية شنو مستحق قلتو شنو هذا فهذا امر دل على الاستحباب هناك امر يدل على الجواز الجواز يعني شنو الاباحة المطلقة لا استحباب ولا كراهه لا وجوب ولا حرمه وانما الاباحه ثانيا للجواز يعني الامر يكون للجواز مثل إذا حللتم إذا حللتم يعني إذا نزعتم إذا الإحرام إذا احللتم من الإحرام يعني انتهيتم من مناسككم في الحاج هكذا فاستادوا فاستادوا أمر بالصيد هل يدل على وجوب الصيد يعني كل الحجاج بس ما كملوا اعمالهم عليهم ان يصطادوا لا سلام عليكم ورحمة الله قلوانا الشيطان ناس وانما هذا امر يدل على الجواز يعني مو سابقا في حالة الاحرام الصيد كان حرام الآن فصدوا يعني يجوز لكم الصيام الآية الدالة على الترخيص يعني أنت مرخص في الصيام أنت مرخص في الصيام لك الرخصة ومطلق الجواز مطلق الجواز يعني شنو يعني جائز إباحة يعني ليش لورودها يعني لورود صيغة الأمر والآية بعد المنع لورود لورود الآية كتبوا بعد المنع من الصيد حال الإحرام الآية وردت بعد النهي عن الصيد بعد منع من الصيد حال الإحرام يعني في حال الإحرام لا يجوز الصيد الذي تضمنته الآية الكريمة التالية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم شنو حرما حرما يعني ما دمتم في الإحرام زي. هذه الآية تدل على حرمة الصيد حال الإحرام الآية الأخرى ماذا تقول إذا حللتم إذا حللتم فاستادوا هنا قرينة على أن المراد بالصيد موجو بالصيد وإنما الرخصة في الصيد إباحة الصيد زين الآية الأولى إذا حللتم فاتصادوا في سورة المائدة الآية رقم اثنين حرم عليكم صيد البر ما دمتم هما في سورة المائدة الآية رقم 96 لأنه لا دلاله فيه على نوع الحكم ليش قلنا مطلق الجواز لأنه لا دلاله فيه يعني في هذا اللفظ في لفظ تصطادو على نوع الحكم عليكم السلام. ماذا يبين ان نوع الحكم بالضبط شنو هل الصيدو بعد الإحرام مستحبون هل الصيدو بعد الإحرام مكروه؟ هل الصيدو بعد الإحرام مباح بالمعنى الأخاخ أم مطلق الإباحة مطلق الإباحة يعني شنو يعني بعد مو حرام مسابقاً كان حرام الآن حرام إذن لا يدل لا دلالة فيه على نوع الحكم نوع الحكم يعني خصوص الاستحباب خصوص الكراه خصوص الإباحة بالمعنى الأخاص لا وإنما مجرد رافع الحاضر مجرد رافع المانع زيان. هذا على يدل على شنو على الجواز إذن اذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا فعلوا امر لكنه لم يدل على الوجوب ليش؟ للقرينة القرينة شنو ورود الامر بعد الحاضر ورود الامر بعد الحاضر اضباط اختفاء ورود الامر بعد الحاضر هذا قرينة على الجواز هذا سرينه على شنو على الجواز جي. انتهينا من بحث الاوامر ولله الحاصل صلى الله على محمد واله الفاحرين <تصفيق>